بسم الله الرحمن الرحيم موقع اهل السنه السلموي نقدم لكم <تصفيق> كما في الجوار كان ذكر برنامج ضيافه من بيوتنا في جوار الضيوف اننا تعالى كن موجود غير الضيوف طبعا ايام كل الناس في يدين اكثر من اه بيعرف انها عن التحديد ازاي كان متى ما قلت لك طينين يعني مثلا واحد بيبني دار و الطين دي جسمها لج بيتي مختلف ما لج بيتي لا كان شرط 6 متر ولا 8 متر ولا مترين ممكن يتطول بينه دول نزف ضعف وبعدين يتبين يكتشف ان مفيش منظر للشارع قال له إذا حفر قطرة في الجباب داره وعدى من بيت جاره ملوش طريق الشارع حتى من بيت من داره فكامون تسوكي محضة النبيت على إيه؟ على البيت الشارع على محضة الشارع لا يستطيع إلا من بيت داره فييجي بعض الجوان يدعب له مرضى من داره الشارع كل خلاص افتح لشيطة دول الجذاب والموقع يتعطى بس طبقة الجملة الهتفق هتمر انت علشان قلت يا حاليب الزيته في الأرض يضبط نوره على بساطة معينه وبعض المعين يبيع له الممرض مش يبيع القرض لا يبيع له حق الامتساع بالمرض مش يأذر يبيعه على التأديل الآن ده من حاجة كتمر من هذا فيمرض حق الانتفاع من المناطق فكانت بيوع منافع على التأديل والإجارات ده كانت بيوع المنافع وإن كانت على التأديل وإن كانت على التأديل طيب أيضاً من المقدمات التي تشكرت الأفضل في البيوع فيه فمنحفرنا بيها حتى عليهم التأديل والدليل على ذلك قوله تعالى وقوله إلا أن تكون تجارة وذكر العلماء أن التجارات التي تذكر في هذه الآية تنحن مع التجارات وصنفوها إلى أربعة أصناك النوع الأول من التجارات تجارة الإدارة النوع الثاني تجارة الطرقس النوع الثاني تجارة الزيون بنوعيها النوع الرابع المنازل، المنازل. في دارة موحة في دارة مناسية بيور المناسية طيب المقدمة الرابعة البيوع تلك كده ترتع إلى ثلاثة أصول عامة الأطل الأول فالليدى بالأطل الثالث الغرض بالأطل الثالث أن ينهى عن يعني الشرع عن الغيل التي هي لحل العامة من امثله الاعيان التي منع عنها الضرب، الخنق، الميتة والكبير والاغصان والدمن والكلب فنحو ذلك من الاعيان التي حرم الشرع بيعها وقطعها ومن امثله رؤى الغرق تابعنا قلنا وخيات امثله القياس في الاهل طيب ومما المفارم المهمة التي ذكرت نبقى لبعض الأحكام المتعلقة بالكلف نغمي اضطراء من قول المؤلف رحم الله في النفس ولا يدير معه منه صف سلام أخير وحكي أحمد الله وصلاح ومحكي وعلى الله وعلى الله وعلى الله ومعه ومعه وقال وعلى الله وعلى الله وعلى الله والمحيط والغائر الذي لا تنصف قدره يوم ولنحط لنا تشي من الامل والجناش والطيور في هوائك وحسن السماء ولا شيء مفصوح الا برسوله او يث على عهده ولا شيء يعين عاتم معينه او شاش من طيشه اذا فيما لتشاوى <العزائف> إذاؤه يا قبيل من صدر من صبرة من صبرة لضم الصاد وكلمة يا قبيل من صبرة نصن ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ما تسميه عليكم الأبدا وعن بيه المصابي وعن بيه الرجل على بيه الأمين وعن بيه الحر للجباب وهو أن يكون له السمسارة وعن النجش وهو أن يزيدك السلع لمن لا يديه في جراحة وعن يعطيه في بيئة وهو أن يقول بحك فهذا بأشهر في تسلحات أو بشرينا وكساط أو يقول بحك فهذا على أن تبعني هذا أو شيء من هذا فقال لا تنبو السلع الحمد لله تلطف السلع وقال لا تلطف السلع لا يعتقى بهم حتى ينفر بالأسواق وطال من السلام وعارب الفلاكين حتى يستوفيين تابو رباه عن قدر من صالحي قال طال رسول الله عليه الصلاة اختلق بالدهب والفطة بالفطة والبوغ بالبوغ والشعير بالشعير والدهو بالدهو وحيكو بالدهو من ثلبيت سواد ومسواد فَيَذْكُرُهُ فِي نَفْسِهِ أَصْحَابٌ فَيُرْجِعُ الشَّكْوَى إِلَى سَاهِرِهِ فَمَا اسْتَطَاعَ مُسْتَجَارُهُ فَطَأَ أُخْرَى وَلَيْسَ كَوَيٌ مَرْفُوضٌ وَهِيَ لِقَوْمِهِ وَالْمَوْضُوعُ بِجِنْهِ إِلَّا لِلَّذِي حَكَمَ فَوْجًا مِثْلَ رَبِّهِ إِلَى أَنَّهُ وَلَيْسَ بَيْنَ مَا قِيلَ وَبَيْنَ الشَّيْءِ مَسِيرٌ وَلَا الْمَوْضُوعُ هَذَا ولذلك النساء لا يتغيقه فيه شاء الله بيدي ولل يجب نساء فيه ولل يجب نساء فيه ولل يجب نساء فيه ولا تفرض قبل قبض ولا تفرض قبل قبض إلا لساس المتمع وكل حيناك كمعون مقاطر فما يتوش الواقع إلا أن يكون عن أخر فإن كبعدات الناس, الناس وإن تقفت أسماءها بين الألقاء والألقاء ولا ينزل بيع الوقت منها بيبس من جده ولا خلصه بمشوبه ولا بيبه بمخلوقه وقد نها بصورة صلى الله عليه وسلم عن المسابلة فالغشرة التغري فيه سنة وقص ببيع العائلة بمجنون قصة أوصة أن تباع بقصة آية وعلى اللقاء وعلى اللقاء نكمل إن شاء الله تعالى بدأنا النواتف رحمه الله تعالى بعد ما قرر أنه لا يدوج البيت ما ليس بمنوخ يبقعه أغفف ذلك ببعض صور الفيوع المن يعجل فقال ولا بيعوا معجولين يعني ولا يدوجوا بينه مع الضرورين ومنذ المعلوم بمثالين قال كالذي فتحمله أمته يعني كالذي فتحمله أمته أو فتحمله شجرته عنده أمه وجاء شخصي اشتاج من عنده رقيب هذه الأمه معروفة بأن صلالتها من الأولاد مرغوب فيهم إما لقوة أو جمال أو غيرها فالمشتري جاي عاود يشكري من أبناء خلاله قال له والله آخر الولد خلاص مش موجود بيع قال خلاص أنا اشتريت الحمل اللي جاي قال الآن الحمل جاي و لا قال خلاص الحمل اللي هيدي اشتريته بمائة دينار ودفع مائة دينار واشترى الحمل الهنيء الحمل الهنيء موجود ولا معدوم معدوم ومثلا مثال اخر بما تحمل شجراته وهذا المثال مهم جدا لان كثير من هناك تجار الفواكه بيروحوا يشتروا من اصحاب الجنان ترى الجنان 3 و3 ويستفق على السعر نقول أكثر تمر مستنى لمدة ثلاث سنين بـ خمسين ألف ويسبع الـ خمسين ألف طرام المستنى الأولى التمر حاضر موجود لكن التانى الثانية التمر موجود معدوم السنة الثالثة التمر موجود معدوم وضيع المعلوم من ضيوع الغرض وقد نهى الله لنا عن باية الغرض والغرض هو مجهول لعاكدة يعني لا يضرر اي فتحنا للام او لا يفتح لا يتم لا فتح لا يدر فيثمر البستان او لا يثمر وان اثمر لا يدر هل يكون الثمر كثير او قليل ولا يدر هل يكون صحيح او معيب تصيبه آفة او لم تصبه آفة والقلة والكثرة والصحة والعيب تؤثر الثمر صحيح ليس كالمعيب والكثير ليس كالقليل هذا النوع من الغمض قدناه الله تعالى عليه السلام عندي عباره قال هو من جهول كالحلم تفاقد المعلوم المجهول لم يخلق بعد دخل في صوره جديده وهي بين المجهول المجهول موجود لكن ما اعرفش شكله ما اعرفش قدره ما اعرفش هيتم ولا لا ماجد للحلم موجود في جزيرة العرب حتى الآن بعض الآخر الطيوس أكرمكم الله بعض الفحول من الإبيل يرغب في أبنائها وكذلك بعض الفحول من الخيوم يرغب في أبنائها بعينها عالك أن كلان عنده فرص سلالتها زيدة أو حصان سلالتها زيدة فبيروح للشري هذه السلالة هو رحم نقح حامل من تراب الفتح كلام الفحول اخصب اسم الفتح اسم العائله فبقى الحمل خايف ان يبقى لحد غيره هيشترك حمل الان الحمل اللي في بطن الناطف موجود ولا موجود موجود لكنه ملغوم يا ترى ذكر ولا انثى وهذا احتلف بالفتح فبعض الدوار التي تحمل قد يكون اثنين وقد يكون واحد وقد يكون ثلاثة وقد يكون معيض وقد يكون صحيح وقد يموت مع أنه موضوعه ولذلك تدع التبرش بعض الزرب يروح على المنجة مثلا بعد وقت مرة كده وتعفض وكدة كده يشتريه قبل أن يخضو صلاحها أيضا هذا نبيع الضرر وتيات التنبيه عليكم. من ديوع الهرر عندما يدخلوا في باع المجهول مخدر ربناه المجهد السابق باع البحث اللي موجود في البقالات باع الموجود هو حاسين البحث فهو شاي في العلبة قدامه لكن في الداخل العلبة مجهول بالنسبة له أحاول أن يكون حبات ربناه شلم أحاول أن يكون حاجة في ابنه واضح عاد أنه يدخلوا في باع المجهول بعض المسابقات اللي بتتم في الشيبسي ولا علب الحليب البودره او علب المنظفات يعلن ان داخلها قطع مقوص او عمله فانت بتروح تشتري كيس الشيبسي مش عشان النوع لا عشان الفلوس اللي جواه هذا مع انه بيتم التنبيه عليه اي بن يدخل في بين عين المجهول فجمع بين أه... سببين اسباب الكتاب فبالاول الغيبه لانه مال بمال غير معلوم التماثل ما يعرفش جوه شكل البيت وفي نفس الوقت بيشتري مجهول طب يعني يعني طالب العلم لما لما يدرس البيوت لا يقف على امثله الاثاث قديمه انما يبدا يرى المعاملات المعاصره ويقيت ما يبدو في الواقع المعاطر على ما ذكره مفتها من أمتلك قال والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته هو. الآن حق مضيع الغائب أولا الغائب إن كان قد وصف وقصاً دقيقاً فيجبه انخرج الوقت مبارضا والغائب عن مجلس العهد إن كانت قد تقدمت غرياته جاد ليه بشرط أن يكون قد مر عليه دمج يتغير فيه نظر جدا واحد جادك ثلاث أنا دبيع العربية بتاعتي إيه رأيك تشريه هكي قالت ما عدش نعم بك عربي ولا همش بتاعتي فوصفها لك وصفاً دقيقاً مبينة لك كل ما تتغير ثمانيه هي رائعة من السلعة وصفها لك الصح يجعلون أن يفحل يفحل ما دمرت وصفاً وصفاً فالدفع من الهداء وذكر كل السفاة تتغير من الهداء طيب هذا المكان للغارب الذي وصف صورة أخرى انت عند غريبك في البيت شفت عنده جهار الكمبيوتر جدك عند غريبك انت محقته جربته وعرفته وانت تفهل بهذه الأشياء وشفت تمام تمام وأخيرا قبرت ألا تشتريها وقلت خلص مش عوض تشتري بعد يومين بدأ لك أن تشتريها جابت تشتريها كلام بجد كده تشتريها تشتريها لقد قاله هو هاد عنه لكن تقدمت الوضع لما تقدمت غالبا اليومين بيبصهم الكمبيوتر لا هيجول دبيعه لكن فرامة لو ما كان الكمبيوتر كنت شكت مثلا نزفط عنا ومقع هي اليومين غالبا يتغير في اليومين غالبا يتغير في دبيعه يبقى الغائب الذي يبصه يجول دبيعه والغائب الذي يتقدم في رؤيته هو أن يمتز من يتغير فيه يجوله وضح صحيح ان شاء الله من اقال اهله آهل. ان الغائب له لم يوث ولم تتقدم رؤيته وديع اخت وصحت وديع في مدينه الحميه قرش ثامنيه وللمشترك خيار يعني المشتري اللي يشوفه تنطلع كما كان يتوقع يوم البيع والا انه ان يقف طيب الأصل الأصل. هو يوم الاخطاء ايضا وهذا هو وقت الاخطاء ان اقصد يعني تقني ليه لا قال لك, لك انا عندي كمبيوتر صغير انت مش هتشرف تتعرف طيب لو تقول لي احواله ايه هي دي باك هي دي باك طب ادته بتقول كام في 500 طب قول لي لو تقول لي ده هيعجبك ان شاء الله قلت بخمصمية واشتريك لم يقصت ولم تتفضل مئة وثلاثة العلماء مختلفون في تصفحة البيع فصفة برصفحة البيع ولا تغذية إن ظهر على ما تحب كان على ما تحب فتنظر البيع وإذ لا طيب. قال وَلَا مَعْجُوزٍ عَنْ تَسْلِيمِهِ كل هذه جماعة من بيوع الغراب كل هذه منثلة من بيوع الغراب وَلَا مَعْجُوزٍ عَنْ تَسْلِيمِهِ يعني لا يكون طائع معذور عن تسليمه لان القدره على تسليم المبيع بشروط صحه البيع القدره على تسليم المبيع بشروط صحه البيع معظم المعذور عن تسليمه لان ان المثال الاول هو هذا العبد طفل العبد الهارب العبد الهارب فرض ما كان يهرب الطريق من تذكره انت عندك عبد هارب جارك شافك جاعت كذيني وجارك عارف ان العبد دينه ممتاز في الشخص جاعت عزيني ده الكلان هيني يا رخون عليك اشتريه اشتريه ان احنا مش عصر له مكان ملك سبعة انا اشتريته بألف يا راحت علي يا العبد راح عليك فشر منه العبد بألف ده له الألف وطلع دور عليك وهو رب تيس هذا الجعر لا له بيع ولا شراء لا يبرع هل يجده من ياتي ولا يبرع موجه كما هي تفتح من ذلك ولا يبرع موجه وعين كما كان اصطح الالمعين فتح لا يفتح هذا من بيع ولا شراء ها اي صور بيحصل تثبت الدكتور ده بيراقب ان انا بقول ان ده القانون هو اللي لازم الامنيه صحيح ولذلك احنا بنقول الشرع بيحمي اثنين الشرع بيحمي الاثنين من بعض الشرع جاء لمصلحه البائع والمشتري الشرع يحمي المشتري والمفاح فاز تتفع ولا تذق عاقبه احتفوا وكيف تقضي أنت على بيئ لها عند الشرق عند من بيئ الغرب فرق ما له بين بيئ الغارب أن الغارب موجود في الزيت مقدور على تسليمه لكن الغارب عن نفس العقل أمهال هارب لا يُبرم كارب ولا يُبرم فيكون في أمهال الموكلة هون في الزبع زين وغير لكن الشرق نها عند ذلك الشرق نها عند بيئ الغرب وهذا من الغرب الشرط الشرط يثبت من الاثنين ويعمل تثبيته من التفاهيه مع الشرط يطلق في الجمل على الجمل الذي شرط ان تحتفظه وكذا دقيقه الزواج والمثال فيه كمثال في العقد ان الجمل شرب يطلق في زمانيه كما الشرط شرط اشتريت لك ب 500 وضع طور عليه والذي يكون عليه يالك يا المسنوية راحت عليّ يالك يا ديما راحت للغرق هذا غرق والنبي صلى الله عليه وسلم قدناها عنه في الصحيحين ورأي بشكل قال وقتيلة الهواء مثل هذا كل أمثلة تهتمت في الماء يعني في الماء غير المحاولة في الأماثن التي لا يمكن أو يشفق جدا أو لا يتحقق معها بحصول على الهواء اما لو في شخص عنده نظر على التنق والدكه محوره معروفه محدده وياتي هذا الشنيس ليحفر مقاييس معينه من صخر ما وحجم اخلاق الموجوده ومقدر على تكسيرها هذا ذا فولو بيع مرصود الا لغاصبه او من يقدر على اخذه منه واحد غطت سيارته مفتاً يضارف جهار عمر خد عنه وقال لي أنت طايراً منكم أعجبت عن أخذها منكم فالتباه ثم جاء في شخص قادف على أخذها منهم جلت أن بجلة العربية بتاعها فانت رسول الله لله العربية هي مشؤولة واخذ بيكي مشاكل وابطار صلى الله عليه وسلم إن كان الشخص يشير فرص كلاما ودفع منها الذات فنجد إشعاصي لا يكيد لو أنت عمس تشريها لنجع عليك فجاء تبع له برضا وكما اكتمع على الثمن والشخص اللي بشري منها قاضر على قرضها من الغاصم يصح ديعو ولا يخير يصح يصح ولا أسف قالوا يلا ديعو المقصود إلا لغاصمه أولاً يقدروا على أهده منهم فرغم الغاصب جاءكة إذاً قلت طرح أنه بيجعله في البيض مثلاً كوثولة سألت عمد الشاكين مش عظمك أنه بيجعلها وبعتمها عبدالي ضرق جيد؟ وهي عندهم جاهد لأنه خلاص هو فيه أي شرص القطرة على التسليم حق قال ولا بيع غير معين كعبد من عبيده او شات من قطيعه ان في ما تتفاوت ادائه فقضيف من صبره القضيف مكي او صبره كون الطعام كون طعام كده هو الصبره الان لا يجوز البيت غير معين مثل بعبد من عبيده جرى عنده نوع تاع فأنت قلت له أني بشري عبد قال له صلاة صبرتك عبدًا من عزيزي بمئة دينار كده عين ولا من يعين إذا هذا ولا ماتيش ممكن يسلمك أضع عبدًا ممكن يسلمك أشفد عبدًا يقول له لأ أنا عارف أحسن عبدًا فيخص شيء من النزاع وهذا أيضًا من ضيوعي الغراب قال لابد من التعييي أكل بعتك فالكلانه وكذا لك شاء من قطيعك فأنت عارفت في رشاء قال لك أبيعه مهشاة من قطيعك ولن نعين لكن تكره يريدك الشيء أن تتكاوى أجزاؤك ما تفل بخفيز من صبرة أنت بتروح عن جدياء الحبود الآن لبعه أو لبيع قصول يا أبيع شوال الفصولية دي صبرة صبرة الطعام إنت عاون كيلو فصولية من الشوال دي حدثت كيلو الكيلو الأولان مثل الكيلو الأخلان مثل كل مستاني أي كيلو منها يتساوى مع أي كيلو آخر في داخلها فلما كانت الزامة تساوية صحة زي هو إلا من يعيّن بلت بمعنى انه لو بيوزن لك كيلو خلص وخد لك كيلو هدو يوزنه بص لاجه الجول جاي أولى مية كلمة على الشنز للتفان عشان لمشيه جاب لكيلو لك أفضل فالكيلو اللي ميزون مش معين متشترايش مش منه شيئا غيرا معين ماجي دينا فتفاوح جزاره دي صح ومثل هذا في بيشة الملابس اللي بيكون المجالس واحد قوله واحد قوله واحد اشتري اي طوب من قصة اللي موجودة عنده لا احد طال فصل في البيوع المنهي عنه قبل أن نبدأ في هذا الفصل أي اكتفانه مثلا؟ او <تصفيق> او <أوكي>. او كانت سريع <تصفيق> العلم من كل ما أنزل لذلك يعلم عنه الجميع ويأكدين جميعاً في الفصلة والسريعات المعلم فعيضاً لا يقول لأن هذا ذاكت في عموم النهل الشرعي نهى عن بيوع الغراء ورضاه ومعرفته لا تغير من حكم الشرعي لأمن العديد افراطها اراده التطور ويتفق التطور حاصب التفاوت حاصب لا مفهوم جنو يعني لا لا لا لا في حلب يعني يكون ظاهر يكون الضياع مغلوب وهذا يعني يدخل في معنى الاكرهه حتى لو انت مامن لا إنما البير عن فراءه ومشروط صحة البين الغبر لا تأخذهم لكم بي لكم بالغضل إلا أن تكون تجارة عم وبالحديث إنما البير عن فراءه صحيح فراءه من المحل الشرعيه ويجبه من المحل إنما جاء حتى بذلك مش فالك أنا أخذ حاجة كذلك ما فيش اشكال بس اهم حاجه ما تكونش دخلت في الاصول اللي بتتجرج عنها اصول الفقهاء ما يكونش الشرع نها عليه يعني لو اضطرت الطرفين على بيع هيثم تمام اهم حاجه ما تكونش دخل قلنا الارض في بيع الحج عشان يكون شيء بيع الصrado عليه حقا كان محمد شرعا فشرع له الحكم والرضا بيكون مبني على اعتبارها وكذلك عدم الغرض لها بيع الغرض تمت تناقض <تصفيق> ها يتناقض مع عقود هي عقود على فرض ان الغرض لا الغايب موجود مقدور على اثنين هتشوف معروف في ايه جالك الكمبيوتر عندك في مين جالك العربيه بتاعته طب نقدر لو انت معدل برنامج لها بيع الغرض والشرع لها عندها فالرضا اد لا نه شرعي اما اذا وجد منه شرع فيحكم عليه وعليها <تصفيق> طيب اي كتابه ان شاء الله فهذا ف الله جاء وكتب شحطه الله جاء اي فداجه اي بتاع فدا هذا موصوف بوصف طبره موصوف طيرته ان شاء الله تعالى تبيع تلب ان شاء الله وبيع تلب ده شرط طبعا بيتعاملوا منه ده طبعا فتاه واهم حاجه ان هو الكلام ده عشان يحمل هو انت تفتكر ده له في الفهم عنده يعني ناخد ايه مثلا بيعرض عندنا تحمل ان تبغ شجراته وهذه الامثله في الملامسة والملابذة كما مستلنا في الأسواق في الموالد اللي هي في البندوية في الدارة والدور الدار كما مستلنا في المنزل السابق نعم طيقة في الوربن عنه قال ونعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكاذب هذا المعاني الملامسة الوالدة هي شكل قهر العين النهارده قام معاه قطه لكن خلينا مع النبي الان الراجل عنده قماش في يديه اللي هي اثواب قدام قديمه كل قايد قماش منحوت وقد يكون مقطع اثواب بم... اللي بيبيع قماش في الشارع او بجر القماش بجر الاثواب يعني ليس لفظه مفصله فقط في عرفنا يعني هو عنده طيب جانبك بعد ذكام وانت انامك معروف كتير انت فرق انت هو على ان اي ثلث خط ايدك عليه فهو لك بكذا فيقوم اللمس مقام الصيغة خلاص كأنك قلت اشتريته وقال قبيل او قال ربيعك انت قلت قبيل فيقوم اللمس مقام صحيحه كان عقد البيع باللمس بدون ما تشوفه شوفه معيب ولا لا بدون ما تعرف قدره قد يكون فيه عيب وهذا ايضا من انواع الغرب بعض الباعه في المحلات اللي هناك وانا اها انت عاوز تشوف الحاجه اللي جوه التكييفه متبلطه يقول لك لو فكيت مش هي بيصلحصلح ما يجوز جيرو كده كده انا عاوز حته تاعيه من فشتات هويبه صغيره بيجعه في الفجرايه هي بتطلع طب ده موجوده فمثال اللي فتحتها كده تشبه الملمع يحيى قالها طب ماذا يصنع بيكون عنده نموه يطلع للذين بيعلمها عنده مثلا هو اللي اللي بيتكل فيته بالضبط و الراحة للنموذة يبقى انك اضطرد على اللي جاء المتعلمين لان برضو فتكت و الراحة لبهض الجضاعة فتكتبه فهو يطلع و راحة بكتبه منها من كل داست عنده او من كل نوع اضطرد قولك دي جدا فالقردت مثلها فالصائلة و كانت العيد لك الخيار كانت سيأخذ بأبور الخيار ان شاء الله أعرف. تعال قادر و عام المنابدة يعني و لها أتوسلم عام المنابدة وهي أن يقول أي حوض نبتبوا إليّ فهو عليّ كذا هذا أيضا تفسير من تفسيرات العلماء المنابات أنت وجدتوا قدام نفس الديّاع في المثال الثابت أنت أو هو إن هم اتفتتوا على أن أي حوض يشيروا من المهولة يبرخمتين مثلا فيدعى الوغرامي والنبن إليك مقام الصيحة المهد يتاوي اشتريت قبيل او بيعت قبيل دول تفكه ان تفتحه اتاعك مقداره وهذا ايضا من بيوع الغراب ان اخذناها النبي ستكلم عن ذاك بعض الناس تضلوا بحاجة في المحل يقولك المهد طب هالك يا امي حاجة يقولك لو جبتها لك تشيلها طب ليه لو جبتها لك تشيلها؟ تجبها لك تفرض عليها تعجبني أو, متعجب... أو متعجبني فلو أجمه فهذا ليش مبايع المنادة فيه شبه من باير المنادة قالوا عن بايع الحصار وهي أن يكون علم الحصار فأي ثوب موافعت عليه فهو لك بكذا وبالحصى الآن إنه حاصل في الأسواق مثل ما ما استمنا في البوائن في جهاز كده اليوديد قنيه وعلى القنيه انواع مختلفه وبالتالي بيصير قوره في الهي ويقضي زي ما تيجي تبلع تبلع ممكن تكون 5 جنيه وممكن تطلع شيل ممكن تكون تبلع ايه فده هو بيقول له اي تبلع كده لا مش حصاه بدنك فايه وجود في الموايد الكربونيد ولا لا وجوده حقي قال يا او بيعطيك تشكيل اخر وده حصاه قالوا أن تبلغ هذه الحصات من هذه الأرض إذا رميتها بجبه تقولون مططوبة قبحت هنا رفت أرض هي عند أرض اللي بيع قالت أن مططوبة هو بحث هنا واحدة إذ مططوبة على المكان اللي تجع فيه بمثل من هنا لغاية المكان اللي تجع فيه بناس جيد قال أوبعتك أنا تبلغ هذه الحصات من هذه الأرض إذا رميتها بجبه وهذا أيضا من بيور الغرار وقد نهت صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار قال وعن بيع الرجل على بيع أكيد يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أكيد بيع الرجل على بيع أكيد مثاله كما يدع انت الشريف من فضيك لك اي فلعة وعشة سمعك الشريف كان من ثلوب عشرة قال لك انا عندي اخته بثمانيه ابيع لك اختها بثمانيه فببيع على بي اخي وهذا منه منه عنه شرعا وان باع جماعه من اهل العين يحكمون بمطلان هذا البيع لانه منهي عنه بالقطوع هذا ها نهى يا هيك تذكره انه اكله والمخاطر عشان نرفع الشبه وبعد كده نعود نزود له وعندي راجلي على ما ياكل واصح بهذا الحديث ولها عن بيع حاضر لباب وهو ان يكون له انتصار هذه النقطه مهمه جدا في الاقتصاد بيتعاود الباب هو يكون له انتصار يعني حاضر لباب يعني ايه الباب هو ان يأكل من, من البري عندي مزارع عندي غنم عندي منظر التلاعه بتاعته اللي ديه دي زي مزارع البار زي باعه سوق من اسواق المدينه او القريه هو جاي ومن عاده الباديه انه يرعى دي كتير وجانب تلعه المزارعته وعاوذ يبدع لنفس اليوم فعاوذ يبدع كل الضباعة للعلم نفس اليوم من هذا هيتشدد في السعر ولا يبيعه رخص هيتبيعه رخص إذا داعه رخص انتفع الناس ولا ما انتفعوش انتفعوا انتفعوا هذا البادي بيدي إجابه لواحد من الحضر يقول له تحب حب ولا جعب يكون هو وطير بينه وبين الناس وإذا ما يدعش النهاردة هجوعه بكرة ما تخافش الحاعدة لما يبدأ يتولى الضائع مكان البادي عارف الأسحاب جاعد إلا ما يدعوش النهاردة هيجوع بكرة فيضيق على الناس ولذلك أبو الغنطال دعوا ناسا يرزق الله وبعضهم من بعض فهذا ايه حماية للسوق في حماية ايه حماية للسوق يبدأ انها عندها حاضر يبال وهو ان يكون انا مسلسارا يعني يكون غلام او بسيط دينه وبين الناس ادلت البال لما يبيع يبيعه يبيع رخص ينتجه الناب اما الحاضر يضيقه عن الناب برقة بتاع على الناب وهذا من يقول حماية السوق قال قبل أن يكون في حماية السوق آخر لطرة آخر جملة في القطر آخر جملة في القطر بعد قطره قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقص إلى عاب حتى يغبط بها الأشواء المثالة دي تسمى مثالك كلب في الرهدان وتلقى رقباء لها علاقه ببيع حب لله الرقباء جايبين البضايع وتيجين بصفه النظر هم منين لكن مش عارفين سعر السوق وهم جايين يبيعوا في السوق فكنا ورحت استناهم على الطريق قبل ما يوصلوا السوق بس ما حصلش بيحصل استنواهم على طريقه في نزول السوق ويشتروا منهم فالرسول نهى عن ذلك لان غالبا بيشتري ايه رخيص وهذا النهي لحمايه الزبون يعني لحمايه صحه السلعه فكما ان النهي الاول فيبقى حاضر لباسه السوق النهي عن تلقي الغباء كمان صحه بتلعب انت لما تروح تسمع الفكه تشتري منه هو عارف باي سوت غالبا اوضوا احيانا يبيعك براص ولذلك جعل الشرع لهم خيار فمن رقي حرف سوق فذا كما نظر السوق له خيار له ان يصح البيع ويشتروا ياخدوا التلعه اللي باعها ثاني والصحيح عندنا ربون خيار سواء غوبنا او يظهر مثال واحد لازم تبيع ب 1 طلع استلمها على 6 برضه انا معايا طلب ثاني اعطيك كام اشتري منها وبعدين كان ممكن تروح عشان تبيع بقيت لا عارف تشتري وجب انك تعرف السوق اكثر مما باع الشرع بيعطى حق الخيار تقولوا لأ هبت على يبطل خذ الورسك أو أقومي فوقك الساعة هذا لا حق حتى لهم خير في انضاء البيع أو فشخص أو أمر في فشخص فذكروا بلزة السوق ولدت نفس ساعة اللي بعت دين أيضا لها محيطة تأديدا للمتلق من حدها تزع في ذراع حتى ولا لبتغن وأنا هو الصحيح الذي يصورون وحققون من أدريك أن الخيار ثابت لمن تلقي هذه الصور سواء بخطت او لم ينبخ نزع اليكوك فيه قال وعن بير حاضر النباب وهو ان يكون له التنصار التنصار الوصف من البير عروسي قال وعن نجشي. النجش النجش شو بتسكن الدين وهو ان يدي به تلعتي ماذا يريد شراءها الالم كانه الصوب كنت على نياته خالص عاوز يشتري خراب بيقعت خراب وكان متفق مع ناس ما انتش عارفها اول ما ليلون جاي يجي الطرف الثالث يمثل دور الزبون يشوفه وجافت فين في ساعه يبدا يزوره هو مش ناوي يشتري تعود يحتال هذا هو الناجش و قد قاله صلى الله عليه وسلم لا يتعلمون الشهر قال اليوم احجوكم حتى لكدة لأكيد ما يحبه وبنفسه الناجش هو لا يترطق على سوق المواشي قطر أي أي بيع واحد يبيع بيته فدفل طرف الثالث عشان يزور فدفل الداخل عشان يزور ولهن اتساعده يعني هو لو جاءت تشتري بيته و أخطت مثلا الانتين أب في طرف الثالث ما عجبوش ما تشتري بيته عاول مضيئ عليك البيع فدخل يزول من غير ما يتفل مع البيع هل أقول حرام؟ حرام؟ ثواق كابر الثواق يعني عن خواطين أو عن غير الثواقاته هو حرام على الناجش وإن كان بطواقه فهرام على الناجش وعلى صاحب استنعى فطبعا هو الخيار الشرع يطلح حق الخيار وسيأتي ذلك الخيار الخيار حق أحد الطرقين في إمضاع البيع أو بفكات في شروع منذ ذات قالوا على البيعتين تي بيعها وهذه مثالة قريبون قبل المتكلم على البيعتين تي بيعها قطعا للملل بحاجة عنده نقطة السنوكة هل هو يعني تكون حلالة من اللي عنده نقطة دمعه ايه ايه اه بيقول لي في غدا بكره عشان اتاكد ان انا منشئ تمام ومش تمام ومؤتلف بالتقرير مره انا بسالها الشهر تفصيل الدوام الخطا في اختبار بعدين انه دفع مبلغ لي في الشهر وهذا الشيء الجديد قرر النظام فتاحه شخصيه اتصل الشيخ علي فكر الشيخ وقال نظره غريبه ما الراجل ده استدل ان نسبه الحادثه ان ظلل ذلك من بناءه قبل الشيكاويه ده جسمه مصري لذلك ان لا يوجد دليل الناس بتعترف تمام مش عارف ان هذا بيوضع على اختيار يشوفه او ما كان مطلوب وان هذا الكلام ان هذا الراجل لا يوجد اي صلاح فيه فجاء الراجل ده اشتكى في شركه رقم وقدرس عليها وقدرس كتبت البلد وقدرس لا يرز إزاي سيدي ينمو نحن فقامل اليوم جي شعر الشيارة وقدرس كبير سيدي كوبرة عظيم فقامل عنك من الشابة وقدرس لا يرز إزاي سيدي ينمو نحن الله بس باع هو هو طيب نرضى إلى ما كنا فيه فصلى اكرم بعد كده كل واحد يحضر نقطه او اتنين كل صحيح كل مجلس علشان ايه نمطع المجلس ضايع انت ضايع خلي بالك المهم هنا مساله مهمه جدا في الاشكال قالوا عند ايتام تبع وهو ان يقول مثال هو بيعرف بيعين له وهو ان يقول فطبعا كل ما يذكر الاحاديث ثابته فيها كل المشاكل اللي هي عامه الاحاديث الثابته هذا ما يحدث هنا وهو انقوله بعتك هذا ب10 صحاح او 20 مكثرا او قول بعتك هذا على ان تني عن هذا او تشتري مني هذا بيع تاج ضرب الكلام المثال الاول بيت كهذا تلعب عينه وليكن هذا مشكل الان هذا مشكل جهه التقدير قد يكون عايز التاكيد ب10 صحاح او ب20 مكثره ب10 صحاح يعني ب10 دراهم صحاح او 20 مكثره يعني 20 درهم مكثره يعني 10 دراهم صحاح و20 درهم مكثره الدراعب المكسرات ظهرت في أسوات المسلمين في فترات مستئية وفترات التريح الإسلام وأحيانا كان الصلاطين يفضلون التعامل لها ينزلون مرسوما بإقال نالياتها فما الدراعب المكسرات الدراعب المكسرات دراعهم غير كامله الاستداره بسبب قص جزء منها يعني ناخذ كمان الاستداره بتكون انقص من الدهن الصحيح اللي هو كامل الاستداره ولذلك الدرام المكثر كان يتعامل فيها بالعدم كان يتعامل كاهل وزني هي الالام الطبقه والتعامل كاهل العدم سينتج ربا لا في يمة إذا خيرتها بضراهن صحيحة فهو تقول له أن تهتك بعشرة من صحة عشرة ضراهن صحة أو عشرين مكسرة في فضل في قيمة طيب هو الآن خيره بين سعرين السلعة واحدة فخياره بين سعري هل التخيير بين سعرين بحيث ان هي اعلى ماذا يقصد رحمه الله يقصد ان انت تتقو على كده وتختار دون تحديد سعر من السعرين يعني بعت الجواله ب 10 في 20 مكسره طلب الشراء وتاخذ الجوال وكده هو ما يعرفشه تشتريت عليه وانت ما تعرفشه تشتريت عليه يعني اقصد السعر الي يرتفق عليه مجهولي يطرى عشرين وانا عشره وثم البيع على زهاره طيب هذا يبضي الى النزاع او لا يبضي يبضي الى النزاع وفيه جهالة اثنمن ولا مفيه ايه جهالة في الثمن طيب إذا اعتمد هذا على اكثرات اخرى فتاته ان شاء الله في الشيء قال او يقول بعضوك هذا على انت بيعني هذا او تستيى مني هذا هذا شرط عقد في عقد يقول له افلاد بيعني اجرافة المباني بتاعة عقد يقول له الله انها بعت اجرافة المباني بشرط تبيعني البيت بتاعة عقد لا مش مقايبة مش الكرة دي بديه في عقدين دي بعتين بيع مشروفة في بيع فسنخلص البيعة دي الأولانية بيع الجراسة بعد ما خلصنا بيع الجراسة و وثقنا أوراقه يلا بيع نزاك مش بايع مش بايع نزاك خلاص فلتزع الجراسة مش ملتزعه يبضي الى النزاع ولا يبضي فشرط عقدا في عقدا يبضي الى المراجعة ووثقونا وفي هناك جهالة متعاش يتم العقد المشروف ولا مش يتم لأنه ممكن بعد اللي يشتغل الى الجراسة ما يبعليش بيه قلنا سلام نتي جدا وقلنا ما يضر اذاء الشرع الشرع يدا عنه طيب وقال من اشترط عاما فلا يبيعه حتى التوثيق هذه احد المسائل الفقه وهي من تا ما اشترط عاما فلا يبيعه حتى التوثيق بعض التجار تجرد جمله يكون المصاد جاهز وماشي يتصل على راضي عندك ده عنده ده طيب افرض لي ان كان كده او 200 لتر خلاص موجودين اهم اي وقت تاخده بيجي لي واحد عاوزهم عاوز 200 بقول له عندك هناك المتر ده بكده اه هات منهم وروح خدهم من عند الكله انا جاهز الطعام جاهز من لما اقبضه لا يذوقه هذا راي افضل الجماعه الجماعه تقول قال باع الطعام على القدر ان يخبطه ليلا ايه سياتي سياتي البحر هل الطعام فقط ولا يدخل فيه حقيقه طلعه في هذا النهر من شرط عاما فلا يبيع حتى يكال هذا المعنى مروي في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعه من مصحاحه هو المراض بيكيب في الحديث القبض حتى يحجبهم بدليل حتى يستوفيهم في الحديث الأخر فلابد يخرج من نيس البادع ولا يبقى في مخازنه ولا يبقى له عليه سلطة فيخرج من ضمانه ويدخل في ملكه عندما يتبدأ في هذا أن الجميع هو الاستعادة في مخازنه في ضمانه لوعي السلطة فلا يدخل والطعام هل غير الطعام مثل الطعام ولا شفنا خاص بالطعام جماهير اهل الريع على ان غير الطعام كم طعام لهذه التي منها حديث حكيم بن حزام هذا احمد قال قال قال يا رسول الله انا فوتك اني اشتري بلوعا فما يحل لي منها وما يحرم قال إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقضره فقال شيئاً ولحديث ذي ابن ثابت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع سلعة حيث تبتاع حتى يخوزها التجار إلى بحائهم فقال نهى أن تباع سلعة وفي الصحيحين وغيرهم من حديث التعبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع عاما فلا يبر حتى يستوفيه قال العباس ولا احفظ كل شيء الا نحله يعني احفظه هو الطعام قطعه هذا من مرفوع واحتباب العباس رضي الله عنهما انه لا يدون البيت حتى تحفظ حتى تستوفيه الذي يع بعد كده ده بالدبع هو بالدبع عاوز بالدن نصاتي فنكتف بيوم بهذا الكرس هذا هو الأعلى صلى الله عليه وسلم و الله رحمن الدين و محمد و جزاره من الله رباه سبحانه الله رحمن الدين و بشهر الله اللي امان نمتقروا سبحانه في الأرض و رحضوا إعلامات ورصية معهم عشان نوزعوهم بقراءهم ليس القدر نتخص المنية و نوزعها كيفية سمق لأ يعني فضيها لمن يغضر انه سيحددهم إن شاء الله سبحانه و كهذا لكس بدر دول كده لا ده لا احنا مش حاطه شويه يا جماعه مثلا الواحد بتاخد غضار في ايمها ثاني او تكمله تيجي انا بتاخد منها غضار دي بقى اعجاده حاطه لا دي ثلاث قروبات حرام برضو الثلاث قرطمان ده حرام حرام على الثلاث يعني ثلاثه معاها خلاص اسمك كده ورا تمام 13 13 برضو ليه لا يعني ان انا اطمن على الدنيا سوق وراجعها تاخد منها تاخد منها من كل <تصفيق> اه مش شويه ده بالجم ده ما بيجعلوش بيبيعش بيبيع اللي قاعد بيقول له على البطاطس ده انا كلنا ما نرجع لنا اه ان لا بعله ده انا كنت حاجه من اخذ الطماطم انا كنت راض استخدمها من انا كنت كلها في خاطر بعضه برضه برضه لا دي مش بان دي بتاعه يعني حرام انا احلام الضفه موجود قدامي الدنيا معروضه قدامي والجوده معروفه, معروفة مقرر. مقرر <تصفيق> <تصفيق> من اللون وبعض الصور اللي موجوده على بعض علق ان في بعض الضوء النهارده يزيد وحاجه كانت مشوشه يعني لا بس لكن ان كل حاجه الشيخ يا مولانا دول كانوا